فَقُطِعَ آدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُطِعَ آدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ والحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ خَتَمَعَلَ قُلوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَي اللَّهَ فِيكُ بِه وَخَتَمَالَ قُلوبِكُم كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون انظر كيف نصرف قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله هل لاَ إِلَٰهَ إِلَّا مَنْ قَوَّارٌ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا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 سَوْهُ مُلْعَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ قُذِخَدَ إِ مَ وَلَا أَعَك وَلَا أَعَلَهُ الغَبَ وَلَا أَقُل لَكُم إِ مَلَك وَلَا أَعَهُ غَيبَ وَلَ ان اتبع الا ما يوحى الي ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا تتفكرون, أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم, ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتكون ليس لهم من وَلَا شَفِيعَ إِلَّا عِنْدَهُ يَتَقَبَّلُ عَمَلَهُ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ فَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدعون ربهم الَّذِينَ يُلْحِدُونَ وَجْهَهُمْ لِيُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَكُرُدُهُمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَنَنِئِذَا اتَّبَعُوا عَلَيْهِم مِّن شَيْطَانٍ فَتَصُدُّهُ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَنَ